إثنان، استمع إلى الجمل التالية وتأمل معانيها مستعيناً بالصور في الإسلام عيدان وهما عيد الفطر وعيد الأطحى أستيقظ مبكراً في صباح العيد البس الملابس العيدية في صباح العيد أصلي صلاة العيد مع والدي في المسجد أقبل أيدي الكبار في أسرتي جدي يعطيني مصروف الجيد أزور أقاربي مع أسرتي أقول كل عام وأنتم بخير أثناء المعايدة